تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تَنَزَّلُ الملائكة والروح فِيهَا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر.